والآن مع دعاء ليلة السابعة والعشرين شمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهم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 وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك خاصمنا وبك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به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 ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إننا نا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ونسألك الفوز بالجنة ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنك عفو من تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا ارحم الراحمين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 والدرجات العلى من الجنة والدرجات العلى من الجنه يا ذا العطاء والفضل والمنه اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك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 يضولنا فيها صلاح إلا أعتنا على قضائها ويسرتها برحمةك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمةك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين, مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن عن أغنيته عنا وَاجْعَلْ آخِرَ كَلَامِنَا مِنَ الدُّنِيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتَوَفَّنَا وَأَنْ تَرَاضٍ عَنَّا غَيْرُ غَضْبَانًا يَلَّهُمَّ يَسِّرْ حِسَابَنَا وَيَمِّنْ كِتَابَنَا وَامْلَأْ مِيزَانَنَا بِالْحَسَنَاتِ اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وكربته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 إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب وكلنا في كل أمورنا يا كريم يا وهاب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 وترضى. وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك وأجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم اجزه على ما قدم للإسلام والمسلمين اللهم اجعل ذلك في موازين حسناته يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم وفق قادة المسلمين اللهم اجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين ولأوليائك ناصرين اللهم إن قادة المسلمين اجتمعوا في رحاب بيت كالعتيق وفي هذه الليلة الشريفة اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم ووحد صحوفهم واجمع كلمتهم ووفقهم لما فيه الخير لشعوبهم وأوطانهم اللهم أعد لهذه الأمة وحدتها ومجدها وعزها يا ذا الجلال والإكرام وانصرها على أعدائها يا قوي يا عزيز بقوتك وجبروتك وقدرتك يا قوي يا عزيز إلهنا إلهنا إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى يا من ليس لم ليس معه ملك فيغشى إلهنا لا تردنا خائبين في هذه الليلة المباركة أجمعين اللهم ما أنزلت فيها من خير صحة وعافية وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر. بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات نسألك أن تحقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماءهم في سوريا اللهم احقن دماءهم في بلاد الشام اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. فانصرهم يا ناصر المظلومين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا منجي المؤمنين نسألك أن تنقذ إخواننا في بورما اللهم أنقذهم من المعتدين يا رب العالمين اللهم أصلح حال إخواننا في العراق واجمعهم على الكتاب والسنة وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم اكتب لاجتماع قادة المسلمين التوفيق والنجاح والخير والصلاح والفلاح اللهم اجعلهم موفقين مباركين يا ذا الجلال والإنسان اللهم وفقهم للقرارات الصائبة الرشيدة والآراء الحميدة السديدة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام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 مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخائفين وندعوك دعاء الوجلين نسألك سؤال من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وذرفت لك عيونهم ألا تفرق جمعنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك إلا بذنب بمغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور اللهم اغفر وارحم لموحد هذه البلاد اللهم اغفر لمن سبقنا إلى الدار الآخرة من علمائنا وولاتنا وأمرائنا وأقاربنا وأحبائنا اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتن بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم ارزقهم الوسط والاعتدال إنك أنت الله الكبير المتعال اللهم أصلح نساء المسلمين وفتياتهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم زينهن بالحجاب والعفاف والاحتشام اللهم احفظهن من التباق البرج والسفور هذا الجلال والإكرام اللهم وفق إخواننا العاملين في خدمة الحرمين الشريفين اللهم وفقهم واعنهم اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم وفق رجال أمننا اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتالوا من تحتهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى الصحابة أجمعين الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين